الوحدة الثالثة السكن الدرس الرابع عشر المفردات انظر واستمع وأعد بيت شقة دور حي غرفة غرف غرفة نوم غرفة جلوس مطبخ رقم أثاث سرير ستارة أريكة سجادة فرن ثلاجة سخان مرآت الوحدة الثالثة السكن الدرس الرابع عشر التدريب الثاني ألث اشر الى الصوره التي تسمع اسمها سجاده غرفه مطبخ غرفه نوم اثاث غرفه جلوس حمام شقه حي بيت مرآة دور الوحدة الثالثة السكن الدرس الرابع عشر مفردات إضافية انظر واستمع وأعد السبت السبت الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة